وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أزل السكينة في قلوب المؤمنين أزل السكينة في قلوب المؤمنين مع إيمانهم وللله جنود السماوات والأرض وكان الله علي منحك ما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفّر عنهم سيئاتهم.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 فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيرتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفذ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضررا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا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 ادْخِلُوا نَارَ الْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا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 وَمَيَّتَ وَلَهُ عَذَبُهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلِيمٌ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَاعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا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 ولولا رجال مؤمنون ورساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فأزره فاستغلظ فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغضب بهم الكفار.